بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا المزاملكم الليل الا قليلا نصفه او ان منه قليلا نصفه أو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 واصبر على ما يقولون واهبرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة قَلِيلًا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما ناء ان كان لك وجحيم و طعاما اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيدا اننا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون إن تفركم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفطولا إن هذه تذكرة فمن شاء تَخَافُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ